وَُ عَلَْهِم نَّبَأأَنُواوحِ الْ القَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِهم كَانَ كَبْرُ عَلَيكُم م قامِ وَتَذكِير بِآيَةِ اللِ فَعَلَى اللهَّ تَ وَكَلْتُ فَعَلَ اللهَّهِ تَ وَكَلْلتُ فَأَجمِعهُ أَمَكُمْ وَشرَكَ أَكُمْ سُمَّ أَمْرُكُمْ عَلَيكُم غََّ مقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأملت أَنْ أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاكبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فلعون ائتوني بكل ساحر عديم فلم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 قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم كبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فلعون وملأه زينة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 في سبيل الذين لا يعلمون وجاوذنا ببني اسرائيل الى البحر فاتباهم في العون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركوا الغرق قال ام انت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 إن ربك يَغضبَنَهُم يَوْمَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِيه يَغْتَِفون فَإِن كُتَ فِي شَك ماأَزَلنا إلَيكَ فَسْأَرِ ال الذيذينَ يَغْرَعُون الكِتابَ منِن قَبك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 وما كان لنفس أَن تُؤْمِنَ إلا بإذن الله ويجعل اللجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فَإِنَّ لَكُمْ تَأْخِيرٌ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ننجي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 وأملت أن أكون من المؤمنين وأن أكم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وَلَا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا فَٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ملة حكيم خبير اللات لا تعبدوا الا الله ان نزل لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويكفي كل ذي حظ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 الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه عدوده لا يقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم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 ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير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 اثمنا كان على بينه ربّه ويشوه شاهد من هو ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفيه من ريح منها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 دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 والبصير والسميع هل يستوي الذين يظلمون بالقوم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان ان نذير مبين الا تعبدوا الا الله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 ان نضمكم كاذبين قل يا قوم ارايتم ان كنتم على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي واتاني رحمه من يده فعم يَا تَعَالَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُ هَوَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَقُمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِضَارِّ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم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 أكن من الخاسرين كيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبث إن العاقبة للمتقين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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم بدرارا ويزدكم قوة, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جدتنا ببينات وما نحن بتاركين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 وَأَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَرَبُّكُمْ فَكِيدُونِي جَمِيعًا فَمَا لَكُمْ بِرُون إِنِ اتَّوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتمهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب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 فذاؤها تاكل في اوض الله ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب قريب فعقر غاف قالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وحده غير مكذب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 كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالمشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث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 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيخ عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم رو وجاءته المشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مغتود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وغاق بهم وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي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 فَإِذَا مَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا فَسَوَّانَاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مُّزَوَّجَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَئِن لَّأَرْسَلْتَ إِلَيْنَا لَغَبْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بعزيز قال يا قوم أرحطي أعز عليكم من الله واتخذكم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذابا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 كأن لم يغنوا فيها انا بعدا لمدينا كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى اخر وملئه فتبعوا امرك دعون وما امر في برشيد يقدم قَوْمَهُ يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوذ المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا ضَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُم آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَيْئًا شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غيرته ب وبكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فأعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ هُوَ الَّذِي يُغَيِّرُ مَجْلُوهُمْ ۖ فَلَا تَكُن فِي غَفْلَةٍ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منكوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 من الليل إن الحسنات يذهبنا الزيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قيتين وينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفه فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون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 لله اجماعيم نقص عليك من انباء الرسل ما تثبت به قوادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكره للمؤمنين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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا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 تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما, كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و اسحاق ان ربك عليم حكيم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 اقتلوا يوسف أو اقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة اليب يلتقطوا بعض السيارتهم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 لي لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون اولئك ان اكله الذئب ونحن عصبه اننا اذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا من يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام